وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المحسدين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 طَيْرُ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ مِّنَّ قالت, قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا يئسني بسقوط مبين فما كد غوير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ নকীন